الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسمى هذه الصورة صورة الفاتحة وهي أول ما تجده أيها المؤمن من الصور إذا افتتحت المصحف إذا فتحته وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال أهل العلم إنما سميت أم الكتاب لأنها تضمنت خلاصة ما في الكتاب الكريم من المقاصد وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وبيان سبيل السعادة والشقاوة والقصص للاعتبار بها وذكر المعاد والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهذه الصورة أيها المؤمن يجب على كل مسلم, على كل مسلم مكلف أن يحفظها وأن يجيد حفظها وأن يرتلها وأن يعرف مواضع الوقف فيها لأن صحة صلاته وهي الركن الثاني بعد الشهادتين لا تصح إلا بها وبعد ذلك يجب عليه أيضا أن يتفهم معانيها إذ كيف يعقل أن يتلو المسلم صورة فيها سبع آيات عقودا من الزمان وهو لا يفهم مضمون ما يقرأ منها مع ما في تدبرها من الصلاح ومن التقوى ومع ما في تدبرها من العون له على الخشوع في صلاته وهو من أسباب فلاحه كما هو معلوم أيها الاخوه المؤمنون الفاتحة قسمان هي سبع آيات أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى وآخرها دعاء ووسطها التزام من تاليها التزام من العبد بإفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة الثناء على الله تعالى وتمجيده في بدايتها بذكر اسمه قبل الشروع في قراءتها وافتتاحها بحمد الله سبحانه وتعالى وكونه رب المخلوقات كلها فهو مربيها بنعمه ومدبر شؤونها بقدرته وحكمته وهو الرحيم الرحمن بخلقه وهو الذي يرجعون إليه إذا انقضت هذه الحياة في الدار الآخرة فيجازيهم على أعمالهم وجمع فيها من صفات الله تعالى الأربعة جمع في الفاتحة وذكر فيها صفات أربعة لله سبحانه وتعالى فيها الترغيب والإطماع وما وفيها الترهيب والتخويف لأن الإنسان لا يستقيم حاله إلا بالأمرين معه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم فجمع فيها بين الترغيب والترهيب وبين الجلال والجمال فذكرت صفات الرب سبحانه وتعالى لانه مربي الخلق بنعمه اعطاهم ما تقوم به اجسامهم وما تصلح به عقولهم ونفوسهم كما رباهم بشرائعه وكتبه التي انزلها عليهم فمن اخذ بها كملت تربيته واستقام حاله وجاء بعد ذلك جاءت صفة الرحيم الرحمن للدلاله على ان هذه التربيه من احسانه وفضله لا لحاجة إلى خلقه فإنه الغني عن العالمين ثم جاء وصف التخويف والترهيب بأنه مالك يوم الدين اي يوم الجزاء وهو سبحانه مالك الدنيا ايضا ولكن الدنيا دار أعمال والناس فيها يملكون ويتصرفون وفق إرادة الله ومشيئته والآخرة ليست كذلك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ثم بعد ذلك يعلن المؤمن لربه أنه يعبده ولا يعبد غيره والعبادة تقوي التوحيد وتثبته وترصخه وهي لا تكون إلا لله تعالى فينبغي للمؤمن أن يعرف معناها تلا يصرف شيئا منها لغير الله تعالى فإن الله عز وجل إنما خلق الانس والجن لعبادته قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولما كان المرء لا بد له من عون الله تعالى في كل أعماله إذ لا يستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لا يستغني العبد عن الله طرفة عين إذ الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر له اعماله ويوفقه اليها لما كان الامر كذلك جاء بعد ذلك طلب الاستعانه منه سبحانه وحده فانه مما ينبغي أن يعتقده المؤمن مما ينبغي ان يعتقده المؤمن ان لا حول له ولا قوه الا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك التحول إلا بالله سبحانه وتعالى فكان لازما على المؤمن أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أعماله بعد أن يتخذ الأسباب ويقوم بما عليه وبعد انتهاء شطر الثناء والتمجيد جاء قسم الدعاء فأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلم في كل صلاة من صلاته أن يدعو بهذا الدعاء وهو الدعاء بالهداية لنفسه ولغيره اهدنا الصراط المستقيم لم يختار الله سبحانه وتعالى لعبده شيئا آخر يسأله إياه مع كثرة حاجاته إليه سبحانه وتعالى في عظيم الأمور وفيما هو دون ذلك وانما اوجب عليه ان يدعو بالهدايه سواء كان صالحا او طالحا كيفما كانت منزلته في التزام الحق اشعارا لنفسه بحاجته الى المزيد من الخير والفضل او اعظم ما يوجه المسلم الى اهتمامه في هذه الحياه اتباع الحق ولذلك دعا يدعو الله سبحانه وتعالى بان يهديه الصراط المستقيم اي الطريق المستقيم وهو طريق واحد لا يتعدد وهو الذي نزل به كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تبينه وهذه الهداية التي يطلبها المؤمن من ربه هي هداية التوفيق وعليه أن يجتهد في معرفة الطريق الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة نبيه ولا يصح من المؤمن أن يفرط في تعلم ومعرفة الحق ويظن أن الدعاء يكفيه فإن خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يدعو بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم فكان يسأل ربه أن يثبته على الصراط المستقيم ثم بعد ذلك يتلو المؤمن قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيتذكر المؤمن وهو يسأل الله الهدايه إلى طريق الحق من تقدمه في هذا الطريق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الذين أنعم الله عليهم فطريق الحق ليس جديدا هذا موكب الإيمان ممتد من عهد آدم إلى آخر مؤمن في هذا الكون حيث يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فينبغي يثن... للمؤمن أن يثني على من تقدمه من الصالحين ومن المؤمنين ويترحم عليهم ويعرف لهم قدرهم ويقتدي بهم فيما كانوا عليه من الخير ويسأل المؤمن كذلك ربه بعد أن يسأله أن يهديه إلى الصراط المستقيم يسأله أن يجنبه طريق الباطل الطريق المعوج طريق الذين غضب الله عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا وكذلك يجنبه طريق الضالين الضالين وهم الذين لم يعلموا ومعنى ذلك أن المؤمن عليه أن يعلم وأن يعمل على وفق ما يعلم وقد روى مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة يريد بالصلاة في هذا الحديث صورة الفاتحة لأنها أعظم ما فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين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 وقال مرة فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سال والسلام عليكم ورحمه الله